الملك الحق المبين أوضح الحجة للمتبصرين أوضح المحجة للمتبصرين فاهتدى بفضله المهتدون وظل بعدله الضالون أحمده سبحانه أحمده على إحسانه وأشكره على إنعامه وأسأله الثبات على دينه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحكمة البالغة في أفعاله وأحكامه لا يدرك العباد أسهره في تدبير أقداره واشهد أن سيدنا ونبينا محمدنا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أقام العدل ورفع الظلم وجاء بالرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليمًا كثيرة أما بعد فوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته وبدرو بالسعي إلى مرضاته وأيقظ القلوب من غفلاتها وأرشد النفوس في شهواتها لقد وضح الحق لولا صمم القلوب وبان السبيل لو لا كذر الذنوب إن السؤال عظيم فاسكبوا دمع الخوف والخشية سايحا والموقف عصيب فادخروا لأنفسكم عملا صالحا لقد, لقد أوردت الأتراب مصارع المنايا وجاءت بالزواجر قوالع الرزايا فرحم الله عبدًا أعدَّ العُدَّة لحسابه والتخذ من العمل الصالح زادا لما به فطيبوا أنفسهم بمعاملة الله فأنتم الرابحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها المسلمون مع دورات الأفلاك وتقلبات الأيام ترتجف قلوب المؤمنين وتقشعر جرود المخبتين فالعمر قصيرة مهما طالت والأيام سريعة مهما أبطأت الدنيا الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة فاستقبل المقبل ولا يشغلكم المدبر فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل والكيس من دنا نفسه وعامل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمن على الله الأماني إن محاسبة النفس إن محاسبة النفس هي ديدن العاملين المخلصين ونهج عباد الله الصالحين انظروا انظروا ماذا دخلتم ادخرتم ليوم معادكم وماذا قدمتم للعرض على ربكم فلله كم من الاعمار امضيتم وكم من الاحباب فقدتم وكم من الاقارب دفنتم وكم من عزيز في اللحود قد واريتم عاجلتهم اجالهم وقط وقطع الموت آمالهم ولعل الله أن نذيبهم على صالحينياتهم فإنما لكل أمر ما نوى يقال ذلك يا عباد الله والامة الإسلامية تستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم رمضان العظيم تأملوا هذا الحديث تأملوا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه وصححه الألباني رحمهم الله جميعًا عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وكان إسلامهما جميعًا أي في وقت واحد وكان أحدهما أشدَّ اجتهاداً من صاحبه فغزَى المجتهد منهما فستُشهِد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي قال طلحة فرأيت فيما يرى النائم كأني عند باب الجنة فاذا انا بهما وقد خرج خارج من الجنه فاذن للذي توفى اذنا للذي توفي الاخر منهما ثم خرج فاذن للذي استشهد ثم رجع الي فقال ارجع فانه لم يان لك بعد فاصبح طلحه يححدث به الناس فتعجبوا لذلك اي كيف ان الذي لم يجاهد ولم يستشهد دخل الجنه قبل صاحبه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فقال من أي ذلك تعجبون قالوا يا رسول الله هذا كان شد اجتهادا ثم استشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله فقال عليه الصلاة والسلام أليس قد مكث هذا بعده سنة قالوا بلى وأدرك رمضان فصامه قالوا بلى وصلى كذا وكذا سجد في السنة قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. الله وكره يا عباد الله بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. إنه الشهر, الشهر المبارك، كنز المتقين وبهجة السالكين، وراحة المتعبدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان طاعة الله شرف، والوقوف بين يدي الله نعمة. واغتنام مواسم الخيرات منه وإن من لطف الله وإن من لطف الله ورحمته أن عوض بقصر الأعمار ما تدرك به أعمار المعمرين بمئة سنين وذلك بمضاعفة الأجور لشرف الزمان وشرف المكان ومواسم الطاعات وشهركم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فهو المحروم إنكم تستقبلون شهرًا عظيمًا مباركًا تفتح فيه أبوابُ الجنة وتغلق أبوابُ النار وتُصفَّد الشياطين كما جاء في الحديث الصحيح وجاء في السنن ينادي فيه المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر صُر ولله عُتقَعُ من النار وذلك كل ليلة معاشر المسلمين ومن أعظم صدق الاستقبال لهذا الشهر الكريم مُجهدَة النفس من الشيطان والهبا والشهوات والاجتهاد في طلب الخير والتعرض لنفحات الرب الكريم وفي الحديث أطلب الخير وتعرض لنفحات الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء رواه الطبراني والصحاحة الألباني فترون, فترون الموفق يعبد الله يقبل على ربه في اجتهاد وفي انشراح وإقبال على الطاعة وفرح بها وآمل عظيم من ربه بالتسير والقبول ومن حسن الاستقبال ما أسر الأحبة العزم الصادق والنية الخالصة وربكم مطلع على النوايا وخبير بالعزائم ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله قفور رحيم فنول خير فنول خير وعقد وعقد العزم واشهد الهمم تفتح لكم أبواب التوفيق ويعين ويعين عباد الله ويعين على العزم الصادق والنية الخالصة ما يعلمه المسلم من عظيم الأجر وجزيل الثواب في انطلاقة جادة وعظيمة معكدة وتوبة صادقة يجدد فيها العبد العهد مع ربه يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي ويستقيم على الجادة وإن من عبرت بالخواتيم ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً وُفر له ما تقدم من ذنبه ومن الاستعداد حفظكم الله التوبة الصادقة التوبة الصادقة النصوح يقلعاً عن المعاصي وندما على فعلها وعزماً على عدم العودة إليها وتوجها إلى فعل الخير واستغلال مواسم الطاعات والاستكثار من الأعمال الصالحات من صيام وصلاة وصدقات وقيام ليل وقراءة قرآن وذكر ودعاء وصلة رحم وتفقد الأهل والذرية وحفظ للوقت وبعد عن المشغلات والمهيئات ومن حسن استقبال وفقكم الله تصفية القلب، وذلك بالصدق مع النفس ومع الناس، بحب الخير للجميع والبعد عن أمراض القلوب من الغل والحقد والحسد والكبر والغش والغيبة والنميمة، وفي الحديث قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه. فما مخ فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. اللهم اجعل شهر رمضان مبارك شهر البر والإيمان والخير والإحسان والصفح والغفران وهو فرصة للتحلّي من حقوق العباد ومظالمهم فيرد العبد ما يستطيع رده ويطلب الموسى من إخوانه وفي الحديث رحم الله عبدا كانت عنده مظلمة في أرض ومال فجاءه فاستحله قبل أن يُخذى. وليس, وليس ثم دينار ولا درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه سيئاتهم واحذروا رحمة الله وإياكم واحذروا رحمه الله وإياكم ما يغير الصدور ويقسم الظهور ويمرض القلوب ويولد الأحقاد ويكثر الحساد وذلك بحب الظهور والتطلع للرئاسات وابتغاء الشهرة, الشهرة يقول الفضيل بن عياذ رحمه الله ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عورات الناس وكره أن يذكر أحد بخير ومن حسن الاستقبال والجد في الاستعداد حرص العبد على معرفة ما يحتاجه من أحكام الصيام وفقه ليسلم له صيامه من النقص وما ينقص ثوابه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة والعناية في حضور مجالس العلم والذكر والوعظ وسؤال يأهل العلم فيما يشالوا ويشكلو عليه من عجرة على أحبه كم ترون في هذا السهل الكريم من المشمرين وكم تسمعون من بكاء المتبتلين وكم دلحضون من دموع المبتلين ما بين راكع وساجد ولكتاب الله تالي ولي البر مشمر في أعمال النعوبة لا تكاد تنقطع من, من الذي قربهم ومن الذي ومن, ومن الذي أعانهم إنه التوفيق من الله والحرص على الطهر والصفاء والبعض عن المعاصي، فيالسعادة من مد الله له في الأجل، ومتعه بالصحة، ووفقه في حسن العمل ليشمله بعفه، وينعم عليه بغفرانه، وإذا كانت مفاوئ الدنيا تقطع بالأقدام، فإن مفاوئ الآخرة تقطع بالقلوب. ليس البراء أن تولوا جوهاكم قبل المستقى والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، والملائكة والكتاب والنبيين، وأعت المال على حبه. ذوي القربى واليتامى والمساكين، وابن السبيل، والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة، وآت الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين في البأساء والضراء، وحين البأس أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم التقون وما استعان عبدُّن على دينه بمثل خشية الله، ومن خاف أدلَج، ومن أدلَج بلغ المنزل، ولمن خاف مقام ربه جنَّتان إن مقام العبودية عباد الله هو بتكميل مقام الذل والانقياد وأكمل الخلق عبدية أكملهم ذل وانقياد وطاعة فهو ذليل لعظمة مولاه وذليل لربوبيته ذليل لإحسانه وإنامه وبعد يا عبد الله فاحرص على هذه الغنائم العظيمة والتجارات الرابحة مع ثناء الكريم الجواد في الحديث القدسي يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله وعلم أن الله إذا أراد بعبد خير فتح له أباب التوبة والعزم والانكسار والذل والافتقار والاستقامة وصدق اللجوء إليه ودوامه التضرع والدعاء والتقرب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لو لكم ولسائر المسلمين من كل ذنبين وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله موثي بالطائعين بجزيل الثواب بجزي ومجيب الداعين وهو أكرم من أجاب أحمد سبحانه يغفر الزلات ويقي العثرات ويتوب على من تاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد مخبت أبواب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله فرض الفرائض وسن الآداب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير آل وأكرم أصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب أما بعد فيا فياجه المسلمون شهر رمضان شهر مبارك، شهر التاريخ والأمجاد، والانتصارات، شهر فخر الأمة، وعزها في بطولات قادها الأخيار، في غزوة بدر، وفتح مكة، ونخوة المعتصم ونصر صلاح الدين، في ذكريات وأمجاد تهتز لها القلوب بهجة، وترتفع بها النفوس عزة ومع استلكار هذه الذكريات، واسترجاع هذه الأمجاد، يأتي مع الأسف ما تعيش الأمة في بعض أقطارها، ومواقعها من اضطراب وفتن وقودها شباب استحمدت عليهم فيها جماعات متطرفة ومجموعات إرهبية بل مجموعات مشبوهة تعمل فيها أيدي أجنبية وتخطيطات خارجية استمرأوا القتل واستحلوا الحرمات في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة لهرجاء قال قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل وليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته فقال بعض القوم ومعنا أنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لا تنزع العقول أكثر تنزع العقول أكثر ذلك الزمان. ويخلف له بهاء من الناس ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم الحديث حباد الله وإنما ذهبت العقول في تلك في تلك الفتن لأنها تظن أنها تعلم وهي لا تعلم وتظن أنها تصلح وهي تفسد وتظن أنها تنصر دين الله وهي تنتصر لأنفسها وأشخاصها وعصبيتها وتنتصر لمن أزها وخدعها نعم يا عبد الله. أين العقول؟ فأي جهاد أو نصر في تفجير النفس في جموع المصلين داخل المساجد وهم يصلون صلاة الجمعة؟ أين هذا مع ما ورد من النهي في ديننا عن قتل الرهبان في كنائسهم؟ فكيف بقتل المصلين في المساجد وبيوت الله؟ ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح: ومن دخل المسجد فهو آمن. نعوذ بالله من الفتن. فإذا استحيل الغدر بالمصلين في المساجد فماذا بقي حرمات تنتهك بأراء كاسدة وتأويلات فاسدة وجهالات متراكمة؟ بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك قتل من حل الدمائهم من المنافقين الذين جادلوه في شرعه واتهموه في أمانته وعرضه قائلًا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه نعوذ بالله من ذي القلوب والقول عليه بلا علم. وقد علم كل ذي عقل وبصر أن المستفيد من هذا كله هم أعداء الأمة ومن يدفع هؤلاء يؤذهم. مع السلامة الإخوة. وإن مما يسع الصدر وإن مما يسع الصدر ويزيد طمأنينة أن هذه البلاد كريمة قد إبتلية بهذا النوع من المواجهات من قبل تنظيم القاعدة وخاضت الدولة لعدة سنوات حربا مفتوحة مع خلايا هذا التنظيم بكل توفيق واقتدار، من غير أن ينال ذلك من طمأنينة المواطن والمقيم وأمنه وتنميته وتوفير العيش الكريم له ولقد قال قائد هذه المعركة الباسل ولي العهد الأمين وزير الداخلية المسدد حفظه الله وفقه لقد قال إن المملكة واقفة بقوة ضد الإرهاب ولن تزعزعنا مثل هذه الحوادث مررنا بحوادث أكبر والحمد لله الوضع تحت السيطرة وإن حدث شيء سنتعامل معه في حينه من أجل هذا كله أيها الإخوة يجب أن يدرك أن يدرك مواطن هذا البلد والمقيمون فيه أن من يملك الإيمان والصبر والعزم والرؤية والإرادة فهو الظافر المنتصر بإذن الله فكيف وقد علم, كيف وقد علم أن هناك دولا كثيرة وكبيرة خاضت وتخوض مثل هذه الحروب وتمتد محاربة لها محاربتها لها السنوات تلو السنوات ضد جماعات إرهابية وعصاباتٍ إجرامية إنهم يعلمون قوة هذه الدولة المباركة وصرامتها وحزمها ويقظتها ودقة عملها وجاهزيتها وعالية تدريبها ولفل الله الحمد والمنه. ولكنهم يريدون بأعمالهم الحقيرة إشاعة الفوضى وزرع الفتنة بين فئات الشعب وطبقاته فعملهم عمل جبان فهم يتسللون كاللصوص وقطع الطرق ليغتال المسلمين المسالمين والمصلين المتعبدين ولكنهم ولكنها جهود وأعمال مخذولة والله الحمد وردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا فلم ترى إلا تماسك المجتمع بكل أطيافهم ومذاهبه ضد هذه الأعمال المنكرة لأن الجميع في مركب واحد معاشر أحبه ومما ينبغي التنبه له والتنبيه إليه في هذا المقام الحذر من التصعير بالكلام والتنابز بالانتماءات ونبشي ما في بطون الكتب والسنطاق ما في المدونات مكتوبها ومسموعها فهذا لا يزيد إلا وبالا وهو جدير بخرق السفينة والتشويش على حسن المسيرة وإن من البلاء أن يكون, أمن العباد أن يكون أمن البلاد والعباد سلعة يتاجر بها مورض وفرصا ينتهزها مشبوه ويسير في ركابها جاهل ومن الانتهازية الزعم بأن مناهج بأن لمناهج التعليم أثرا في هذا الباب أو الغمز واللمز بأهل العلم ومواقفهم وقد علم الجميع أنها هؤلاء الرهبين أنها أولئك الرهبين لا جنسية لهم ولا انتماء علمي لهم فمناهجنا نهل منها كل أبناءنا وبناتنا في شرق بلاد وغربها. وشمالها وجنوبها ووسطها وأطرافها منذ قيام هذه الدولة المباركة بل إن رجالات الدولة وعسكرها ووجاهها ورجال أعمالها وأهل العلم والرأي والفكر فيها كلهم أبناء هذه المناهج أما, أما الإرهابيون فانظروا في مواقع الفتن إنهم إلى كل الجنسية ينتمون إلى عربية وإسلامية وأجنبية فأين تعلم هؤلاء وعلى أي مناهج تربوا وبعد حفظكم الله فانظروا نظر العاقل انظروا نظر العاقل حصيف إلى أحوال البلاد المضطربة من حولنا وما يعاني أهلها من كبد العيش وابوس الحياة، فالناصح المخلص لدينه ووطنه وأمته هو من يجمع الكلمة ولا يفرقها، ويظهر الفتن ولا يقودها، ولا يقدم مصالحه خاصة على مصلحة أمته ودينه ووطنه واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ألا فاتقوا الله جميعاً؟ ألا فاتقوا الله أيها الناس واتقوا الله أيها الشباب اتقوا الله أيها الشباب، ولا تكونوا فريسة للشيطان وعداء الدين والأمة فيجتمع عليكم خزي الدنيا وعذاب الأخرة اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في الشيوخ والشباب اتقوا الله في المسلمين والمسلمات والبنين والبنات اتقوا الله في الشيوخ الركع والأطفال الرضع اتقوا الله في الدماء المعصومة والأماية المحترمة اتقوا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ألا وصلوا وسلموا على الرحمه المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قوله قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات ممنين وارضَ اللهم عن الخلفاء نارمع الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة يجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين وعن معهم بعفك وجودك وإحسانك يا أَكْرَمَ أَكْرَمِينَ اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل السكى ومسلكين وخذ الطواء وملاحدة وسائر التي والدين اللهم آمنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا واصل ائمه اواصل ائمتنا قوله امورنا واجعل لهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعي يا رب العالمين اللهم وفق امامنا وولياي امن بالتوفيق واعزه بطاعتك وأعلي به كلمتك وأجعله نصرة للإسلام المسلمين، ووفقه ونايبه وإخوانه وعوانه لما تحبهم رضى وخذ بنواصيهم نبروا تقا اللهم أوفق مولات أمور المسلمين العمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأجعلهم رحمة لعمادك المؤمنين وأجمع كلمتهم على الحق وهدى رب العالمين اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان واعنا فيه على الصيام والقيام وصاله الأعمال مرزقنا فيه الإخلاص والإحسان والتوفيق اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقومه إيمانا واحتسابا موافقنا فيه لقيام الله في القدر واعظم لنا فيه المثوبة والأجر اللهم اجعله شهر خير وبركة وعز ونصر وأجمع فيه كلمة المسلمين على الحق والهدى والسنة وحق دماءهم وحفظ أعراضهم وأجمع شملهم ووفقهم لما تحب وترضى ذا الجود والفضل والكرم والإحسان. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وديارنا وأمتنا وأمننا وولاة أمرنا وعلماءنا وعهد الفضل والصلاح واحساب منا ورجال أمننا وقواتنا ووحدتنا, ووحدتنا واجتماع كلمتنا بسوء اللهم فأشكله من نفسه اللهم فأشكله من نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ويعز اللهم يا ولي المؤمنين ويا ناصر المستضعفين ويا غياث المستغيثين يا عظيم الرجاء ويا مجير الضعفاء اللهم اين لنا اخواننا المستضعفين مظلومين في فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي افريقيا الوسطى اللهم قد مسهم الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم أمر تعرضوا للظلم والطغيان والتشريد وسفك الدماء وقتل الأبرياء وترميل النساء وتيتيم الأطفال اللهم اللهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين انتصر لهم وتولى امرهم واكشف كربهم وارفع ضرهم وعاجل فرجهم وآلف بين قلوبهم واجمع كلمتهم اللهم مدهم بمددك وأيدهم بجندك وانصرهم بنصرك اللهم إنا نسألك لهم نصرا مؤزرا وفرجا ورحمة وثباتا اللهم عليك بطواغيت الظالمين اللهم عليك بطواغيت الظالمين ومن شايعهم ومن عانهم اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم وامزجهم كل مزق اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك, باليهوز... عليك باليهود الغاصبين المفتلين اللهم عليك بهم فإنهم لعزونك اللهم انزل منباسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنا ندرأ بك فرهم ونعوذ بك شرهم اللهم وفقنا للتوبة والنابه وافتح لنا ابواب القبول والإجابه اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا واصلح اعمالنا واغفر لنا سيئاتنا وتوب علينا واغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا واين لم تغفر بقين عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين